وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمْ مَا رَأَفَتْ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً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 لولا جاءوا عليه بأربعة سهداء فإذ لم يأتوا بالسهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم لمسكم فيما افطتم فيه عذاب عظيم اذ تلقونه بالسانتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَلَئِن سَمِعْتُمُهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثلي أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن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 أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدعون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 وَذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَضْنَ فُرُوجَهُنَّ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 أو أبناء بعولتهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم أو بني أخواتهم أو نسائهم أو ما ملكت أيمانهم أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عمرات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها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 وَلَا تُكررِههُ فَتَياتاتِكُ عَلَ الْ البِوَِ إنِن أَ رَدَنَ تَتحَّنَ لِتَبَتَووا عَرَضَ الْحَاتِ الدُّنْياَا وَمَيْ يُكْرِههُ فَإِن اللهَّهَ مِنْ بَعَْدِ إِكرَاهِ غَفُور الرَحيِيم وَلَ قَدئ إِلَيْكُمْ مَا يَأْتِي مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجِهِ الزُّجَادَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُقَدُّ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ يُقَدُّ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ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 يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ فَبِجَالُ اللَّاتِ لَهُ انْتِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ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 وََّذينَ كَفَرُوا وَعمَالُ كَسَرَابٍِ بِقعَتِ يَحسَبُهُ الظَّمُّ مَا حََّ إِذ جَ أَهُْ لَمْ يَجدِهُ شَيْ وَجَد اللهَّ عِدَهُ فَوفَّهُ حِسَابَ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَمْكَ ظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا 12. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورًا 13. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَيْرُ صَافَّاتِ 14. كلٌ قد علم صلاته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 فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ من يشاء فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقٍ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ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 يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك ومن أولئك لله و رسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق ياتون اليه مذعنين اف قلوبهم مرض ام ارتب أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحْيِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا دُعُوا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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تَقْسِمُوا طَاعَتَكُمْ مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ وَإِنَّ مَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاهُ الْمُبِينِ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 مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم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 لَْسَ عَلَْكُم وَلَا عَلَم جُلاحم بَعدَهُم طَووَافُونَ عَلَكُمْ بَعْضُكُمْ على بَعْ كَذَلِكَ يُبَيين اللهَّهُ لَكُم اللياتِ وَلهَّهُ عَليِيمم حَكم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 فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَا ثِيَابَهُمْ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ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 أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحا أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا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 إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إنما الذين يستأذنون كأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله 1. فإذا استأذنواك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم 2. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا.